وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعت أو الصبح إذا تنفست إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين وما صاحبكم